هو الدنيا. هو الهو الارض. فهل لا عرفنا حتىه سودا قويا. فمن لا يمير النفحات هذه ورب العرش او ضحها جنيا. ففي كل خاطر لا غير وقت لمريم مرضت قرص شهيتها إله العرش قال لها وهو يثي لها رب الجليل وأخوتنا أصدقاء الإيمان نعيش أيامنا مع مثل هذا هذه الليلة يصقون من رحيق مختوم إذا دامه وفي ذلك فليتنافز المتنافزون وتليمان والاسلام نعيش اياكم في رحال اتلاوة القرآنية المباركة يكتوب عليها قارئ الفزاحة والتريفزيون العربية والقارئ في العالم الاسلامي مدرسة قرآنية صافعة في سماء القرآن فطيلة القارئ اللامع المجيد الذي رزقه الله بتمع الخوف ودفع الهداف مع المدرجة القرآنية التي تقللت ولا تقلل علم محافظة الأحرار فطيلة القارئ الشيء سطاعه النومي فالله سبحانه وتعالى للتوفيق والطبول ولنا ونفق بس من اجتماع يا رجال يا رجال يا الذي الله بسلام الصوف وغيره في ما وعلى انه مردت الذي الذي توقف <تصفيق> محافة او رو می‌خواد but a lot of people pull in و الا خرة الاي لتنا ثم <سؤال> في كيفان يا نورت اشتغوارتك بأهلية عليك <تصفيق>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 والله ما في <تصفيق> یا مولان. با رب ایانا ای تو بم وخلاني يجي كل على المسكين اه برحيت الله الله ماذا يا رب ضاع عليك التجره في ذرو خياله انت بدر ما هيك عليك بتقولي وقليه أصل شويه دول هم اللي هايكل الوحودي دي تسمعه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله What's up? أكيد يا يا عبد، لا، في <تصفيق> الجنة يا عبد. ما شاء الله النبي صلى عليه الله الرحمن الرحيم انا بكتب التعليق قاعدنا <تصفيق> براحت ايوه الحاجات الجميلة. دي براحت غلبه والفتح هنا غالي الله So he's لحادثنا والقرآنية المباركة ولا علينا لديكم العلم القرآنية الدعين قبيلة القارمة الشيخ والرماني مقالب العالم الإساعة في سن العربي والعالم الإسلامي كله والنسيط المريبة في القاهرة لذا تخطي الله بالمهند السرقوي في المتاح والمحورة النورة التربائية الدارس من أشهد الشريط الصفاحي ومسيطة جديدة خلنا نخلص الكبرى وفضل زياسة الوطفات في جميع الحاجة جمهورية وخلنا نخلص الكبرى وفضل زياسة الدارس الحكيم الرئيس الشعباء وخير فلول الزيال زيال الحاجة الزمالات أخوة الإباني أهل وكانت تعيكم مشكورة باسترداءكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى